أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث مقادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 سجود فلا يستطيع